لا يرقبوا فيكم إلا هو ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاتقون اشتروا بآيات الله تمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبوا وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإقوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن كثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما مكتوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين